وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فهذه الليلة إن شاء الله لا تفرض شخصيتك عليه في الحوار لا تفرض شخصيتك عليه في الحوار ما نتكلم في أسلوب النجاح أو الأسلوب الأمثل للحوار مع المراهقين فنقول في هذا البند لا تفرض شخصيتك عليه يعني أثناء الحوار أنت كمربي أو كأب لك شخصية هل تفر شخصيتك على ابنك؟ أو هل تفر شخصيتك على من تربيه؟ أو على من تعلمه؟ أم أنه له شخصية وينبغي أن ندعم هذه الشخصية؟ هذا الشاب الذي بدأ ينشأ جديدا هذا سيكون رجل المستقبل هو سيكون المستقبل هو الآن هو الحاضر وغدا سيكون هو المستقبل وأنت ستكون الماضي إذا لابد بد أن نعد هذا الحاضر لابد بد أن يكون هذا الحاضر بشخصية جديدة وباطار جديد المهم أنها تخضع لتعاليم هذا الدين ولا تخرج عنه ولكن هذا الفتى له الحق أن يفكر وأن يبدع وان يبتكر وأن يخترع وان يكون له رأي وان يكون له قرار وأن يكون له أمر في كل أمر يعني كل قضية له فيها رأي وله فيها أمر وله فيها وجهة نظر أثناء الحوار بينك وبين من تربي أحيانا يتأثر الحوار بتربيتك أنت وشخصيتك أنت احيانا تكون انت نفسك يعني قد تربيت تحت ظروف فيها ضغط وفيها قمع وفيها ظلم وفيها اضطهاد أنت كأب أو كمربي ممكن تكون في البيت تربيت بهذه الطريقة أبوك مثلا كان بضربك كثير المربي في المسجد كان بضربك كثير احيانا مثلا تبص بتصلي الأخير في المسجد قاعد يحفظك القرآن مسكت له خرطوم أحمر وعمال يخبط لك على الترابيزه او على ال... عمال يخبط وكانك انت ما حفظتش الآية يبقى الخرطوم دوت راح ايه راح تاكل واحد خرطوم على طول تتضرب بالخرطوم طب هو ده كلام طبعا لو انت تربيت على هذه الهيئة انك أنت يا تحفظ يا في البيت تروح تتضرب ما عملتش الواجب تتضرب ما جبتش الخضار تتضرب ما نزلتش تتضرب ما سمعتش كلام أمك تتضرب يبقى أنت هتطلع شخصية يعني لحد كبير معقدة طب لما انت تكون بقى مسؤول بيت او بقيت مربي بقيت تحت يديك ابناء فما هي الوسيله التي تربيت انت بها انت شايف انك كنت ايه كنت في الضرب وطلعت عدل يعني وطلعت راجل او طلعت اخ فتحسب تظن ان هذه الطريقه المثلى وبالتالي تبدأ تعنف من امامك وتضرب من امامك فالحوار سوف ينطبع بهذه الصيغه أو بهذه الصبغه وهذا خطا هذا خطأ لا ينبغي أن تتأثر بتربيتك الأولى وتصبغ الجيل الجديد بهذه التربية لا هناك اسس للتربيه ومعايير للتربيه لابد أن نربي عليها وهناك قيم ومبادئ نعيش عليها هذا الدين أسس لنا قيما ومعاني لابد أن نعيش بإسلامنا نعيش بديننا ما كان حلالا في كتاب الله عز وجل حلنا وما كان حراما حرمنا يعني ما أمر الله عز وجل به نفعله وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نفعله وما يتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ننظر كيف أمر الله عز وجل هذه الأمة بتربية أبنائها وتربية شبابها وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل ونفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن كثير من الآباء أو كثير من المربين يحاول فرض يعني شخصيته على من يتعامل معه تجد النفور تجد النفور يعني مثلاً دلوقتي أنا مثلاً با ربيك أو انت ابني مثلا لو أنا هنفرض عليك شخصيتي وعايتك تبقى زي وتعمل زي ما بقول وتنفذ اللي بقوله كله أنت هتنفر ولا هتستمر معايا ممكن, ممكن تنفر ولذلك هذه الشخصية ممكن تؤدي إلى النفور ولكن لابد أن نراعي مسألة مهمة أنك حين تربي أبنائك لابد أن تربيهم على المعاني والقيم الدينية التي أمر الله عز وجل بها أحيانا هم يجهلون هذه المعاني وهذه القيم فيظن أحدهم أنك تفرض رأيك وشخصيتك عليه وفي الحقيقة أنت تفرضش رأيك أنت توصل له الدين توصل له ما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المشكلة في كيف يصل هذا التوجيه إلى هؤلاء الأبناء التوجيه ده توجيه رباني كيف يصل هذا التوجيه إلى الأبناء بد أن يصل كما تكلمنا قبل ذلك بالحوار المفتوح وبالإقناع وبأن تعطي له الثقة في نفسه بأن يتكلم وأن يتحرر من قيوده تحت ضابط الشرع, تحت ضابط الشرع. فالمربي حين يربي ابناءه فهو لا يحملهم على شخصيته ولا يكونهم بشخصيته وبطريقاته يعني انت لا تريد ان يكون من معك نسخ مكررة منك انت عايز الناس اللي انت تربيهم طريقهم يبقوا نسخ واحدة منك لا هذا غير مطلوب ولكن نحن نريد ان ندعم شخصيات ابنائنا ندعم الشخصيات فتخرج هذه الشخصية عندها القدرة على القراءة هذه الشخصية عندها القدرة على الدراسة هذه الشخصية عندها القدرة على البحث هذه الشخصية عندها قدرة على التحليل تحليل المعلومات هذه الشخصية عندها القدرة على البذل حركة يتحرك وينشط ويذهب هذه الشخصية عندها قدرة تعبودية عالية عندها رغبة في القيام رغبة في الصيام رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى إذا هذه كلها شخصيات دور المربي أن يدعم هذه الشخصية دور المربي الناجح أن يدعم هذه الشخصية يعني الشخصية التي نراها تميل إلى الطاعة والعبادة وكثره الصيام والقيام ندعم هذه الشخصية أم نقول لها لا تصومي لا تقومي لا، ندعم هذه الشخصية حتى يزداد هذا الباب لأنه باب خير لو رأينا مثلا شخصية أخرى تهتم بالدراسة دراسة العلوم الشرعية ومدارستها وينتهي من كتاب يريد كتاب آخر وهكذا هذا الشخص ندعمه ام نعطله لابد نحن ندعمه وندفعه إلى الأمام فنحن ندعم الشخصية حتى تتحرك إلى الأمام لا نريد شخصيات مكررة من أشخاصنا ولكن نريد أن نتحرر من أشخاصنا ونكون شخصيات جديدة هذه الشخصيات الجديدة لا تخرج في إطارها عن إطار الشرع ولكنها لها رؤى جديدة لها رؤى جديدة لها أفكار جديدة تبدع ما كان يصلح في عصر البخار لا يصلح الآن في عصر النت والكمبيوتر والتكنولوجيا هذا عصر وهذا عصر زمان القطار كان بيمشي بالبخار النهارده القطار يمشي بالكمبيوتر طبعا عندنا لسه بالبخار لكن في بعض البلدان بيمشي بايه بيمشي بالكمبيوتر اليس كذلك زمان كان الراجل يركب جناحته ويطير النهارده في طيارة بتطير وصحيح قاعد في الارض اليس كذلك هناك تقدم فما كان يصلح في الزمن الماضي قد لا يصلح في هذا الزمان ولذلك لابد أن نتطور نحن كمربين كذلك مع عقليات من نربيهم من ربهم الآن لهم ثقافة وهذه الثقافة قد تاثروا بها من مصادر متعددة أي أحيانا الأبناء يتعلمون من مدارسهم ثقافات يتعلمون من أصدقائهم ثقافات يتعلمون من الشارع ثقافات يتعلمون من وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية ثقافات يتعلمون من الكمبيوتر والنت هذه ثقافات يتعلمون من الكتب التي يقرأونها هذه ثقافات يتعلمون من الإخوة في المسجد وهذه ثقافات إذا الشخص الواحد يتعرض إلى مجموعة كبيرة من الثقافات دور المربي أن يرشح هذه الثقافات وأن يوجه هذه الثقافات بحيث لا تكون ثقافة ولكن يكون دين يكون دين الثقافة معلومات لكن الدين وقيم مبادئ أمرنا الله عز وجل بها تعليمات أوامر افعل ولا تفعل فالمربي لابد أن يوجه الشباب إلى التدين إلى أن يعملوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ان أحياناً الأباء أو المربيين يفردون شخصياتهم على ابنائهم وهذه الشخصيات متنوعة في شخصية انتوائية في شخصية انتوائية يعني الأب نفسه كان انطوائي أو المربي انطوائي بمعنى أنه لا يحب الخلطة أحيانا تجد مثلا ممكن تجد أباءنا في البيت الأب يعني زي ما يقولوا في حاله ملوش لجداه حد بيختلطش في حد لا جراني يختلط بيهم ولا الاصدقاء في العمل يختلط بيهم ولا حد في الشارع حتى هو يعرفه ولا الناس الناس تعرف يعني فيش معرفة بينه وبين الناس عايش في عزلة وبالتالي عايز ابنائه كذلك يعيشون في في نفس العزلة يعني زي ما أنت أبوك لا بيخرج ولا بيجي ولا بيعرف عم فلان ولا عم فلان برضو أنت أصولك لا تروح ولا تيجي ولا تعرف ولا تعرف انت تروح من المدرسه على البيت ومن البيت للمدرسه ولو في جامع في النص يبقى من البيت للجامع ومن الجامع للبيت لكن غير كده لا وانك انت تتعرف على اصدقاء في المسجد ده ممكن يكون مرفوض هذه الشخصيه خطأ خطا ان احنا يعني نعلم ابنائنا الانطواء والانعزال والانخراط في المجتمع يجب علينا ان ندرب ابنائنا كيف يختلطون بالمجتمع وكيف ينخرطون في هذا المجتمع يعني نحن نعيش في مجتمع لا نعيش في قواقع منفردين ولا نعيش في أماكن معزولين لكننا نعيش في مجتمع نتعامل مع الناس نتعامل مع البائع ونتعامل مع هذا الرجل الذي يقود السيارة ويقود المواصلة والمدرس والمعلم والطبيب والمهندس نتعامل مع هؤلاء كيف يتعامل ابناؤنا بعد ذلك عندما يكبرون مع هذه النوعيات كلها لابد أن ندرب أبن أنا على التعامل مع هذه الشخصيات كلها لكن أنا وشخصيات انطوائيه واقفل على نفسي واقفل على أولادي أمنعهم من الاتصال بأصدقائهم أو جيرانيهم أو أقاربهم فهذا انتواء مرفوض فرق كبير بين الانتواء وبين البعد عن الأصدقاء أصدقاء السوء أحيانا أنت تمنع من صحبة فلان وفلان وفلان لماذا؟ لأن دا صديق هذا صديق سوء هذا صديق يضرك. المعلم يعرف ذلك المربي يعرف ذلك والدك يعرف ذلك إن الشخصية ديديت مثلا لها سيرة سيئة والدك مربيك معلمك إمامك في المسجد يعرف إن هذه الشخصية تفعل كذا وكذا وكذا ما ينفعش انك تمشي معها ولذلك يقول لك لا تفعل لا تمشي معها لما يمنعك من المشي معها أو الاختلاط بها فهو لا يحرضك على الانطواء، ولكن يعلمك من تصاحب كذلك احيانا مثلا بعض الإخوة يكونوا مثلا مهتمين بمتابعه الشباب وابنائهم في المسجد فبص مثلا عاملين افطار في المسجد كله المسجد كله هيفطر مع بعضيه طيب الشباب بقى يحضروا يفطروا ده الافطار ده ولا ما يحضروش ها يحضروا ولا ما يحضرش عندنا مثلا اخوه مثلا في ابتدائي واخوه في اعدادي مثلا واحنا عاملين افطار للمسجد كله كبار وصغار طيب كل الاولاد يحضروا الافطار ولا الافطار دوت للاخوه الكبار اللي في المسجد ايه رايكم مين يحضر كبار وصغار ولا كبار فقط نسمع كده ها الكبار والصغار طيب ايه ثاني دي ده ماهيش معضله ها الكبار ولا الصغار ولا الاثنين الاثنين ها الكبار والصغار طب ليه كبار وصغار عشان افطر عام امم كويس افطار عام فعلا هو افطار تفضل تعليم الصغار آداب الإفطار ماشي إتن حدوث الألفة بين الاثنين والله هذا الأمر له إيجابيات وله سلبيات له إيجابيات وله سلبيات آه طبعا آه يعني إخواننا في المسجد لهم أخلاقيات وسلوكيات طيبة دينه ولكن بعض الشخصيات أحيانا تكون غير مؤدبه بأدب الطعام والشراب وما إلى ذلك يعني هو متزمه لكن لما نيجي نحط مثلا المائده ونيجي ناكل نبص نلاقي اخلاقيات سيئه ظهرت بنلاقي ولا بنلاقيش تبص تلاقي مثلا واحد جاي منقي اللحمه من نص كده وتسيب الرز لوحده والباقي ياكل الرز لك ما بقاش جنيه دلوقتي وانا سيب لك حاجه رخيصه كل اخذ بالك وهذا هذا من ادب الطعام او ياكل مثلا لا يكون من امامه يأكل من امام غيره هل هذا من ادب الطعام او مثلا يتلفظ بألفاظ غير جيدة على الطعام وكأن المسألة يعني إحنا بقينا خلاص يعني حاجة واحدة والموضوع مفتوح وسلاح ده زي ما بيقولوا وفروش احمد العمليه وكل واحد يقول عايز يقوله من الفاظ والقاب وعباراته هل هذا مسموح به ممكن إحنا نجد, نجد بعض الأشياء يعني لا تمت للأدب أدب الطعام بصلة ففي هذه الحالة هل من, من السليم والصحي أن يرى الأبناء الجدد هذه السلوكيات؟ هل هذا صحي ان احنا نجيب الابناء الجدد اللي هم يادوك لسه ملتزمين وعايزين نعلمهم اداب الطعام والشراب نجيبهم عشان يشوفوا هذه السلوكيات طبعا في الحاله دي لا ولكن لو كان اخوانك في المسجد مهذبين مؤدبين بادب الطعام يفهمون ذلك ويعرفونه جيدا وما نستعرضش ما في ناس مش عارفه اداب الطعام في ناس كثيره لا تعرف اداب الطعام وممكن يكون في المسجد ولا يعرف ولذلك تجد سلبيات كثيره بتحدث في هذا الباب ولكن نقول لو كان الاخوه مثلا معلمين ومدربين وعارفين اداب الطعام خلاص لا باس ان احنا ناتي بالشباب ويجلسون معهم حينئذ يتعلمون من اخلاقهم وسلوكهم ويتادبون بادبهم لكن لو كان النمط الاول ان الذين نجلس معهم لا يفقهون ادب الطعام يبقى دول هيسيئوا الينا وبالتالي انا ممكن أقول لابنائك لا تحضروش ونعمل لهم افطار لوحدهم او نعمل لهم مكان تاني يفتروا فيه إذن هذا ليس عزلة وليس انطواء ولكنه لعدم وقوع الأخطاء أحيانا مثلا هنطلع المسجد هنطلع رحلة كلها مع بعض هنأخذ بقى كله الكبير والصغير طلعين رحلة طيب هل هذا مناسب أن في هذه الرحلة يلتقي الجميع كبار وصغار وجميع الأعمار هل هذا من المناسب ولا الأفضل ان كل المساله عمريه الى حد كبير يعني الكبار مع بعضهم والشباب اللي في سن متقارب يكون مع بعضهم مفيش مانع ان نعمل رحلتين أو أي زيارتين ايهما افضل ان نعمل رحلتين ولا ندمج الاثنين مع بعضهم في عمل واحد ايهما افضل هم. نسال ندمج الاثنين رحلتين نعمل ده رحله وده رحله تفضل. رحلتين لماذا لماذا بقى لماذا رحلتين اتفضل لا احنا بقولوا رحلتين يعني دول وحدهم دول وحدهم الوحيد. رحلتين يعني دول وحدهم دول وحدهم لماذا ف... نعم. أيضا خاشية التصرفات السيئة ممكن الصغار تبدر منهم أخلاق وسلوكيات لا تتناسب مع الكبار فالكبير يزعل ويقول انتم تطلعين مع عيال وتبقى العملية الصغارين يقولوا احنا عيال برضو <تصفيق> خلاص يبقى احنا كده عملنا ايه عملنا جبنا البنزين جنب الكبريت يبقى العمليه هتولع الافضل ان احنا ايه ان احنا نعزل اللي هو في سن متقارب يبقى دول كلهم مع بعضيهم يطلعوا يلعبهم لان هؤلاء الصغار مثلا او الاعمارهم صغيره او حدثاء السن هؤلاء لهم نشاط معين ولهم طاقه معينه ولهم العاب معينه فهم يلعبوا مع بعضهم لكن هل يصلح مثلا واحد صغير يوم جاي يلعب مع كبير لعبه مثلا اضرب بالافا او اضرب صار ينفع هل هذا يصلح ده هيخرق المروءه ده شيء يعني غير مقبول انك انت تبص لاخ صغير عمال هزر مع اخ كبير وممكن يشنكله وهو بيلعب معاه كوره يديله مقص ويكسر رجله طبعا الاخ بقى إيه صغير السن وقصير القامه ممكن يدخل تحت رجليه ويكسره بسهوله يعني وطبعا الاخ الكبير مسكين هيعرف يجري ولا هيعرف يعمل فتبص تلاقي حصل يعني اشياء يعني لا تحمد عقبها ايه كده برضه هنقسمهم كده كده هنقسمهم حتى لو طلعنا مع بعضينا كده كده هنقسمهم دول وحدهم ودول وحدهم علشان الصغير ده هيلعب بألعاب كثيره قد لا تتناسب مع الكبير والكبير برضه لما هو طلع رحله راجل بقى في ضغط العمل وضغط الدراسه وضغط كذا وكذا عايز يطلع رحله تفتكر يطلع رحله ويا متحفظ برضه في سلوكه ولا عايز يتحرر شويه عايز يتحرر شويه هايبوس ليه مثلا بيقول بقى بعض النكت مثلا النكت الصحيحه مش واحد بيكذب او مثلا بيقول نشيد مثلا او بيلعب او بيجري تقول يا الاخ فلان ده بيجري ده بيجري زينا تبقى انت ايه <تصفيق> من ده بيجري يعني دي حاجه نادره فممكن حفاظا على هيبه الاخوه وفي نفس الوقت ان يروحوا عن انفسهم فلا باس ان احنا يبقى الاخوه الكبار في مستوى واحد والاخوه الشباب بيبقوا في مستوى اخر بحيث ان احنا يعني لا نزهب وقار الكبير ولا نضيع مرح الصغير الصغير عايز يمرح وعايز يلعب وعايز يجدد نشاطه يعني عشان ما في نوع من التحجيم فنقول هذا ليس انتواءا وليست عزلة ولكن ده فصل زي مقوله فصل قوات علشان بس ده يستريح وده يستريح والعمل يتم بصورة ناجحه أما الانعزال ان انت مثلا تربي أبنائك على ان هم ما يتصلوش بحد ممنوع المشاركات الاجتماعيه يعني مثلا ممكن يكون ابنك زميله والده توفي لا لا لا ما تروحش تعزي، هتعدي الشارع عربيه تضربك يعني ما ما تروحش تعزي، طب تتصل بيه لا لا لا، مكالمة إليفونية هتغرمنا، بلاش، ويفضل يمنعه من الاتصال، يمنعه من الزيارة، يمنعه من المجاملات، هذا مرفوض، المنع من المجاملات هذا هذا مرفوض، ولكن ينبغي ان احنا نربي أبنائنا على أن يكون لهم شخصياتهم المستقلة، يعني يقدر يمارس هواياته يقدر يمارس رغباته يقدر أنه هو يروح يهني ويعزي ويفعل ما شاء أن يفعله هناك بعض الشخصيات المتسلقة بعض الشخصيات المتسلقة في شخصيات متسلقة؟ من يقدر يقولي شخصيات متسلقة؟ إيه؟ هم؟ شخصيات متسلقة فضل. بسرعة أوجز على أحسنت ده العايز يصعد على جهود الآخرين. عايز يصعد على جهود الآخرين. يعني غيره يتعب وهو إيه؟ وهو يصعد. غيره يحط الطوب وهو يطلع عليه بدون ما يبذل مجهود. ده شخصية متسلقة. عارفين نماذج المتسلقة؟ تقدر تطلع على الحيطة مش هي اللي عملت الحيطة بس هي اللي طلع عليها. مش كده؟ هذه شخصيات متسلقة. يجب قالن ربى أبن أنا على هذا ولكن نعوّدهم أن يبذلوا الجهد. لا بد من بذل مجهود. نعوّد إنه يبذل مجهوده. وأن على قد جهده يجد نتيجة وأن من جد وجد ومن زرع حصد مش دي كلها أمثال كانوا بيقولوا لنا زمان أي واحد يبذل موجود لاجد نتيجة فاحنا نعوده ونعلمه ان أنت تأكل وتكسر من كد يدك مش أنت تبقى متسلق تحاول إنك أنت غيرك يتعب ويجهد نفسه وإنت تقوم جاي واخد بحث هو كتبه وتكتب عليه اسمك زي ما الدكتور الجامعة تعمل يخلوا اضطر المساكين يتقطع قلبهم في البحث عن نت وهنا وهنا وهنا كتبوا بحث ضخ يطلع بحث رائع فالدكتور الكتاب كتب اسمه علي، وكان هو اللي عمله مع انه دكتور لكن شخصيه متسلقه لانه صاعد على كتف مين وعلى مجهود مين على مجهود الطلاب فنحن نعود أنا الا يكونوا هكذا ولكن نعوده على بذل المجهود ابذل مجهودك تحقق نجاح يبقى النجاح ده بتاعك مش نجاح بتاع غيرك في غيرك وضع اسس انت جيت طلعت عليها على طول وتاخد الثمره لا لا نعود أنا على هذا في بعض الاباء بعض المربين لهم هذه الشخصيات فنحن نقول هذه شخصية مرفوضة ولا مقبولة، هذه شخصية مرفوضة، هذه شخصية لكن الإسلام علمنا البذل، علمنا التضحية، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني طول ما الإنسان بيبذل الله عز وجل يعينه، الله سبحانه وتعالى يؤيده، حتى لو أن العبد بذل جهد الله سبحانه وتعالى يدافع عنه وينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إذا العبد مطلوب منه إن هو يبذل المجهود نعود أبنائنا على البذل لا على التسلق. كذلك هناك الشخصية البخيله، أفيش شخصيات البخيله؟ شخصية البخيله الشحيحة، ودي طبعاً بتبقى ممكن تكون موجودة في المجتمع أحياناً نجد شخصات كثيرة جدا تعودت على البخل وتربي ابنائها على البخل. نقول إن في فرق كبير جدا بين الإسراف والإنفاق المعتدل. كل ما جاوز الحد فهو اسراف كل ما جاوز الحد فهو إصراف يعني مثلا نفترض ان أنت بتأكل رغيف واحد. وهذا يشبعك لو انت جبت رغيفين يبقى ده اسراف ولا مش اسراف طب انت بتاكل خمسة ارغفه وهذا يشبعك ده اسراف لا مش اسراف طالما هذا الذي يؤدي حاجتك ويكفي احتياجاتك هذا ليس اسراف ولكن الاسراف ما جاوز الحد ما جاوز الحد فبعض شخصيتكم بخيله لا تريد الانفاق لا تنفق الحد الادنى من النفقه مفترض ان هو ياتي بكذا أو كذا او كذا لا ياتي يفعل كذا وكذا لا يفعل فيعود ابناءه على البخل تبص لا يتصل باخوانه ليه ليه ما يتصلش باخوانه مكان غاليه مكالمه غاليه يقول لك ما مشترك فين 35 قرش وسكوته مشترك في ربع جنيه ويفضل يحسبه لك بالمناليم والدقايق ويشترك في النظام الاوفر ومش عارف ايه هذا في درجه من البخل فالمفترض ان الانسان يكون عنده كرم ويا اخي لو ما عندكش رصيد رن مش معقول ان انت كمان رنم عندكش مع ترن؟ معندكش مثلا خمسة قرش ترن على اصدقائك وعلى اخوانك ممكن يفتح عليه ده بمشكلة تبقى ازمن وفتع عليه ضيع رسيبه فمنقول ان الانسان يجب عليه ألا يتربى على البخل ولا على الشح كذلك هناك الشخصية المتسلطة التي تفرض رأيها على ابنائها او على من تربيهم بالقوة واحيانا المربي يقول مثلا لمن يربيه افعل كذا والابن يكون مش عايز يعمل يقول له لا لا لازم تعملها طب هل هذا تسلط؟ هل هذا تسلط؟ لا مش دائما تسلط هو كل ما أخي يقولك يعمل حاجة له أنت شخصية متسلطة لا طبعا أحيان الأخ يأمرك بأشياء لابد أن تفعلها لا مجال إلا أنك تفعلها لأنه يربيك وهو ادرى بك يعلم ما يصلح لك, لك وما ينفعك يعلم ما يصلح لك ويعلم كذلك ما ينفعك ولذلك يقول لك افعل كذا اقرا كتاب كذا تقول لا انا مش عايز اقرا الكتاب ده هو بيقول لك اقرا الكتاب ده هذا فيه مصلحه لك اذا لا بد ان تقرا هذا الكتاب اذا كنت انت تتعلم على يديه واتخذته معلما ومؤدبا ومربيا يبقى قال لك اقرا الكتاب ده, الكتاب ده. طالما انك تثق في علمه وفي تقواه لله سبحانه وتعالى قال لك ادرس هذا الكتاب ادرس هذا الكتاب ادرس هذا المنهج ادرس هذا المنهج هذا لا تقول له لا لا مش عايز عايز حاجه تانية لا ده ما لأنه يعرف مصلحتك أين أنت لا تعرفها يعرف كيف تكبر وكيف تم وكيف تتقدم أنت لا تعرف ولذلك إذا أمرك أن تفعل كذا أو كذا أو كذا يجب عليك أن تفعل طالما لم يأمرك بمعصية الله تبارك وتعالى فنقول ان هذه الشخصية الشخصية المتسلطة التي تفرض رأيها بقوة وبغير إقناعة أنه مثلا يقول لك اعمل الشيء الفلاني ليه هو كده عمله خلاص بدون ما يكون في أي تنبيه على مصلحة هذا الشيء ولا على فوائد هذا الشيء. كذلك هناك يعني شخصية أخرى وهي شخصية شخصية الملتزم، شخصية الرجل المنضبط بشرع الله تبارك وتعالى، الملتزم بكتاب الله عز وجل الذي يعرف كيف يحاور أبنائه وكيف يحاور من يربيهم. لشك أن الحوار والإقناع من أفضل الوسائل التي تجلب النتائج الطيبة. لما الإنسان يحاورك ويناقشك هذا أفضل؟ أم أنه يفرض عليك الآراء؟ أيهما أفضل؟ ايهما أفضل؟ الحوار والمناقشه لا شك فالشخصية التي تحاور وتناقش وعندها صبر, صبر. ويصبر وينتظر معك حتى تستوعب لأن هذا المراهق هو سيفهم وسيستوعب وسيطيع ولكن يريد أن يعرف يريد أن يطمئن يريد أن يدرك ماذا سيفعل ولذلك يجب عليك أن تصبر عليه وتعلمه ما تريد أن يفعله بين له بعض فوائد هذا الشيء بعض يعني إيجابيات هذا الشيء بحيث أنك تحببه فيه فيقوم بفعله يعني بلا تردد فنقول ان الشخصية التي تناقش أبنائها وتحاول أبنائها وتصبر عليهم وتجاريهم حتى تصل إلى أهدافها لا شك أن هذه الشخصية شخصية إيجابية شخصية الشخص الملتزم التي نريد أن تكون لا تجبر ابنك أو من تربيه أن يفكر بنفس طريقة تفكيرك انتبه. لا تجبر من تربيه أن يفكر بنفس طريقة تفكيرك يعني مثلاً لو أننا طرحنا سؤال أي سؤال في أي مادة كيمياء، علوم، فيزياء، رياضة طرحنا سؤال هل نتوقع أن السؤال هذا يجاب عليه بنفس الطريقة بنفس الكلمات، بنفس العبارات أم ممكن تختلف العبارات؟ ممكن تختلف العبارات نقبل هذه الحلول أم لا نقبلها مسألة رياضية مثلا لها أكثر من حل أنا طرحتها أمامك هل أطالبك بالحل الذي هو في ذهني أم بأي حل صحيح أن تاتي به ها؟ أي, حل؟ مشكلة أي حل أي حل صحيح تجيبه يجب علي أن أقبله يجب علي أن أقبله ولذلك نقول لا تجبر ابنك أن يفكر بنفس طريقتك مش لازم بنفس الأسلوب ممكن أنا يبقى لي طريقة معينة في دعوة الآخرين ولكن من أربي له طريقة أخرى في دعوة الآخرين هي طريقة جيدة وطريقة ربما تأتي بنتيجة طيبة وطريقة لا تخالف الشارع لماذا لا أدعه يتصرف ويجرب هذه الطريقة طالما أنها لا تضر وأنها في إطار الشارع تخيل كده لو أننا نحب أن ندعو رجل يقف في الشارع هل أسلوب الجالسين كلهم يكون أسلوب واحد في دعوته أم كل واحد سيكون له أسلوب معين وكلمات مختلفة ومداخل مختلفة لهذا الرجل كل واحد قالوا له كلام مختلف مش كده دخلت لقيت واحد مثلا وقف في الشارع كده وعايز تكلمه واحد بيعمل أي حاجة بيشرف سجاية بيلعب كوره بيعمل أي واقف كده وقت الصلاة أو وقت درس أو في أي وقت وانت عايز تدعوه تكلمه لو طلعنا عشر كلموه بس كل واحد يكلم هل تتخيل أن العاشرة يقولوا نفس الكلام؟ لا طبعا هل هي هيدخلوا نفس المدخل؟ لا طبعا ممكن يحدث وست يقولوا نفس الكلام آه ماشي متقارب لكن العاشرة يقولوا نفس الكلام؟ لا صعب صعب هذا معناه أن الناس عندهم تفكير عندهم آراء لماذا لا ندع للمراهق وقت أن يفكر وأن يبدع وأن يخرج ما عنده ولذلك نقول لا تجبل ابنك أو من تربيه أن يفكر بنفس طريقتك هناك مشكلة وهي الاختلاف بين الأجيال كثير من الناس يسمونه صراع الأجيال صراع الأجيال. لكن هو في الحقيقة احنا نسميه اختلاف بين الأجيال هل الأجيال تتصارع ولا في خلاف بس بينها في اختلاف بينها تتصارع ولا في اختلاف؟, في اختلاف في اختلاف يعني جيل والدك هل هو مثل جيلك أنت يختلف كده طب جيل اللي في الستينات زي جنا ولا بيختلف بيختلف هل بينهما صراع ولا في اختلاف في اختلاف اختلاف في كل حاجه يعني مثلا ممكن يقول لك فين ايام زمان ايام الاحترام مش كده كان الولد يبقى كبير ويدخل يبوس ايد ابوه على طول ممكن في عصرنا دوت يعتبره يبوس ايد ابوه دي يقول لك ده تخلف احنا لسه هنرجع تاني لبوس ايد ابوك بوس السيد ومس السيد ويعنصبها تخلف، طب هذا تخلف؟ لا هذا ليس تخلف، هذا ليس تخلف، ولكن احنا النهارده ممكن نستنكره، يعني كم في المية من اللي جالسين يقبلون أيدي آباءهم أو أمهاتهم؟ كم في المية يعني؟ سفر؟ من سفر يعني ممكن, يعني ممكن نقولهم في كل عشر اتنين؟ ولا كثير؟ كتير كتير يعني اثنين في المئة، لا مش معقول، اثنين في المئة دي نسبة ضئيلة جدا، طب ليه اختافت هذه الظاهرة؟ مع انك لو قصدت البر، لكان لك الأجر والثواب، لو انت قصدت البر، يبقى لك الأجر والثواب، انت زي ما تروحك لو هو تسلم على والدك وبص إيديه. بص إيديها، شوف قدي الفرحة والبهجة، اللي ممكن تدخل في قلوب الآباء والأمهات لما تدخل تدخلوا وتبص إيديهم، لك ايه اللي جرى؟ خير اللهم يجعلوا خير، ايه طلباتك؟ حاجة عجيبة أول مرة تعملها، بقى سنين مش كده؟ وتقول أنت سنانتك بقى عايز <تصفيق> تقول عايزة أشحن أو طول أي طلب مش كده؟ كل واحد ليه مطلبه لكن بقى لك قد إيه يكون البهجة والسرور لما أنت تدخل كده واتقبل إيد ولدك ده شيء عظيم جدا تخيل أن الأول كان موجود زي ما بيقولوا زمان كانت هي ديه, يعني هي دية السنة وهي دية الفطرة وهي دية العادة وهي دية التقاليد اللي كانت موجودة ستينات كانت الناس تبوس يد ابوها تبوس يد امها وكامل اللي احنا عارفينه دوت طبعا اتغير الكلام دوت في الجيل ده. ولذلك بنقوله الناس بتوع زمان بتوع الستينات يقولوا فين ايام زمان صاحق؟ ولا طلاب بعد الستينات بتقولوا ايه فين ايام زمان حتى الحجاج يكلمونا بقى ايام زمان لما كان مثلا عشر بيضات بقرش طبعا انتوا بتقولوا ايه قرش ده او يقولنا بمليم يقول ايه المليم ده ولا نكله يقولك ايه النقله دي عملة عملة مصرية كانت بيقسموا الشلم ده فتفيت فتفيت فتفيت تجيب بمليم تروح تشتري بمليم طبعا إحنا ما نجد الحاجات دي الحاج بقى يتكلم في الموضوع ده بمليم تروح تشتري وتروح بقى تشتري أيام العز زي ما بيقولوا تشتري عشرة ترغيفها بشلم وزي ما بغيلي قبلها كان عشرة ترغيفها بساغ والساغ ده في عشرة مليم يعني مليم بيجيب رغيف صاحق؟ مش لسئلة تخيل ان عشر مليم تجيب عشرة, عشرة ألغفة وعندين بعد كده غريوا الناس عملت ضجة بقى بشلم العشرة بشلم العشرة بشلم وساعدتها نزول عملة جديدة نزولوا نص فرنك نزولوا نص فرنك عملة كده هو يعني ساغلوا نص ساغلوا نص حطوب كده وقال لك زيت العملة الجديدة علشان يمشوا حالهم ومشيت الامور والحاجات تغلى تفضل تغلى لغايه ما شفنا بقى البركات اللي احنا عايشين فيها مش بركه واحده بركات خد بالك حاجه يعني ما شاء الله تغمرنا السعاده ان احنا عايشين في هذا الجيل فبنقول ان الصراع ليس صراع ولكن هو اختلاف كان الناس زمان حاسين ببركه ما ايه صور الصراع ده خلاص راع السلطة دي سياسة حق وإحنا لما نكنش في سياسة قوي يعني <تصفيق> فبنقولهم حتى السلطة وما السلطة دي عملية تورس مش من الصراع يعني في في صراع ده بيد الدو وده بيد الده حتى لو كان مش من عيلته برضو بيديله يعني هم مقسمينها في أي حتة مقسمينها يقسمينها فبنقولهم برضو بعيد عن الصراع ده الصراع ده سياسي وناشدها وبي فبنقولهم ان احنا بنقول افضل ما بيأجش في صراع بين الاجيال ولكن نقولهم أنه في اختلاف بين الأجياء اختلاف، حاجات موجودة وحاجات مش موجودة طبعا الاختلاف ده بيؤدي إلى يعني اللي بيظهر أمامنا أنه هو صراع تجد أن الأباء أو اللي عاشوا في الجيل القديم بينقضوا كل سلوكيات الأبناء اللي عاشوا في الجيل الحديث يقولك فين الأدب بتاع زمان؟ كنت بصّله كده هوا؟ ما كانش يقف قدامي النهاردة تبصّله له وتكلمه وهو واقف قدامك لك ولك فين الأدب؟ طبعاً ده مطلب صح، نو ما عازين الأدب ده، لكن وده خطأ إن إحنا ما كناش عندنا هذا الأدب، ولكن هم يشعرو بي ولا ما يشعروش بي؟ يشعرو بي؟ ممكن بقى أبناء يقولون تعامين تقولوننا جيل الجيل والجيل بتاعنا، طبعاً الجيل اللي إحنا فيه ده فيه عبرة الشاطيء، زمان ما كنش في عبرة الشاطيء، ما في ده مش عارفين في عبرة الشاطيء، في ناس عبرة الشاطئ ولا عضوا بالله دلوقتي، هاي حقيقة, حقيقةً، زمان ما كنش في عبرة الشاطيء، زد الوقت في موضة. طب زمان كان في موضه ما كانش في موضه لا كان في موضه عشان كده بنقول هو اختلاف ما هو الصراع ما هو الصراع ده هو اختلاف ان اللي موجود النهارده هو كان موجود قبل كده بس موجود بصورة اخرى يعني زي زمان القطر كان بيمشي بالبخار النهارده في قطر برضه بس بيمشي بحاجه تانيه بالوقود شويه شويه يتقدم بيمشي بالكمبيوتر بالتكنولوجيا يبقى في تطور كذلك الموضه هما الموضة في كان في الستينات دي ما كانش في موضه كان في موضه وبص تلاقي الواحده لابسه مايكرو جيب عارفين انتوا المايكرو والميني والحاجات اللي هي الجزء من الثانيه مايكرو جيب يعني فوق الركبه بشبر تخيل كده لما واحده تمشي فوق الركبه بشبر في زمن النساء مغطيه وشها فيه؟ في السترات دي سترات مغطيه وشها ده عاده عاده كده هو نت الشعب كان مغطي وش، وتبص تلاقي واحده ماشيه لابسه مايكرو جيب وايه دي دي الموضه موضة فرنسا وبص لاي الشباب مش بقى حالين كابوريا لا مربين سوالف يعني قطاط ويفضل قطاط نزلة نزلة نزلة نزلة <تصفيق> لغاية ما يدخل على الاخر خده كنهو عامل زي ايه؟ عامل زي الترام ولا عامل زي حاطة المترو ده اني لاي مش ده اني دي ده قطاط نزلة غدر وبيخة وبص لابس بانطلون شلسطون واسع كنهو ده وقت يلبس بانطلون برمودة ما ده جسة وده جسة شل فهم هي نفس الموضه هي هي بس اختلفت وكان منظرهم يعني مؤرف ومقزز انك بص تلاقي واحد في جيل الناس بتلبس فيه طرابيش وده يبش وماشي بالشارع منظر وحش منظر وحش يعني دلوقتي يقول مثلا ان الناس بدات تلبس كلها بنطلونات وقمصان وتشيرتات وكلام من ده فمش باين يعني مش باين الاختلاف قوي لكن لما تلاقي واحد زو وقار ولبس طربوش ولبس ثوب ومش عارف ايه بص لا واحد جنبه ماشى كانه ماشى عليان يبقى في فرق كبير جدا فرق كبير جدا فزمان كان في موضه ودلوقتي في موضه لكن كل موضه او كل الزمن وليه موضه بتاعته فبنقولوا ان ده اختلاف فقط بين الاجيال وليس صراعا بين الاجيال مساله بقى تقبيل اليد والموضه فبنقولوا ولذلك ابنك ما تخلوش بقى زيك ما تفكرش ان هو دايما يبقى زيك وكثير من الناس بيفكروا ان ابنائهم يكونوا افضل منهم وده شيء طبيعي ان اي اب بتكلمه يقولك يا ابن عايزك تبقى احسن مني صح؟ مش نسمع كلمتين دول ده وهو طبيعي فعلا هو حقيقي ان هو فعلا عايزك تبقى احسن منه ولكن احسن منه زي ما هو عايز ولا احسن منه زي ما انت تقدر يعني انت تقدر تبقى مهندس لكن هو عايزك دكتور ايه رايك بقى في الموضوع المشكلة اللي احنا فيها دي؟ هو عايزك تبقى دكتور عشان تحسن منه بس انت ما نفش ميول للطب عايز تبقى مهندس عايز تبقى زراعي عايز تبقى معلم عايز تبقى اي حاجة ايه اللي هيحصل؟ ده خلاف ده هيبقى خلاف فضلا هو حال كثيرة طبعا الشاب بقاش عارف مصلحته ولذلك قلنا ان احنا بالحوار والاقناع بالتوجيه نحن نفهمه نقول له انت عايز تدخل كليه كذا نقول له كليه دي لها ايجابيات وهي كذا وكذا وكذا وكذا وممكن اجيب له منهج اقول له بص منهجها ده وانت مدرستش دي وتبقى صعبه ودي هتبقى صعبه ودي كذا كذا كذا افهمه النظام ده ايه والنظام ده ايه. ده ايه مده الدراسه ده ايه مده الامتحانات ايه ومده الامتحانات ايه وفي الاخر هتطلع ايه وفي الاخر هتطلع ايه افهمه ابصله وفي الاخر اترك له المجال حسب رغبته يمك هو عايز يغامر وعايز يدخل ما يش يدخل خلاص مفيش مشك يعني هو دخل طب ولا دخل هندسه هو دخل الجنه ما دخلش بقى ان شاء الله يدخل الجنه بدينه بقى لا بالطب ولا بالهندسه لا ده بدينه هيدخل الجنه لكن الطب والهندسه دي مجرد بر للوالدين وهو حاجه يتجوز بيها ويقال لجيشه لو كان راح يدخل الجيش يعني حاجه كدهوت لزوم ايه لزوم الوضع الاجتماعي ان النهارده ما تروح تتجوز يقول لك معاك شهاده ايه معاه شهاده ايه ما خلاص مش مشكلة مش مش مهم المهم الشهادة اللي معاك. <تصفيق> فمنقولهم ان ديت برضو من الأشياء المهمة أن أنت ما تحاولش أنك تخلي ابنك زيك لكن داعم داعم رأيه داعم شخصية ابنك ولذلك يجب علينا أن ندعم شخصية أبن أنا وأن ندعم شخصية من نربيهم يبقى دورنا لشأن احنا نعمل نسخ من شخصياتنا ولكن لا احنا عايزين ندعم الشخصيات الموجودة عندك شخصية مثلا مبدعة بتعرف ترسم وتعرف تبتكر وتعرف تعمل تصميمات جيدة دعم هذه الشخصية بحيث ان احنا نخدم بها الدين شخصية بتفكر وتبدع يقدر يطلع عالم زرة يقدر يطلع عالم تكنولوجيا يقدر يطلع عالم في الكمبيوتر دعم هذا الاتجاه بحيث انه هو يقوى هذا الرجل يصلح ان يتعلم امور دينه ويقدر يخطب ويقدر يفعل كذا وكذا دعم هذا الاتجاه هذا الرجل يحسن قراءة القرآن وممكن هو يبقى إمام جيد وممكن كذا وكذا. دعم هذا الاتجاه فنقول دعم شخصية الأبناء الأبناء عندهم قدرات عندهم إمكانيات دورنا ان احنا ندعم هذه الشخصيات فنقول دعم هذه الشخصيات بدلا من أن تفرض عليهم شخصيتك. بدل من تفرض عليهم شخصيتك اعمل ايه دعم الشخصيه هو عنده شخصية أي واحد مننا عنده شخصية ما عنده شخصية عنده شخصية. طيب ايه رايك ندعمها ولا نلغيها ونحط شخصيتي؟ لا دعمها ولكن هل هذا يعني أنك لا تستفيد من شخصيات الناس الموجودة؟ يعني لا تستفيد من شخصية والدك، لا تستفيد من شخصية معلمك؟ لا تستفيد من شخصية المربي؟ لا تستفيد من شخصية إمام المسجد؟ لا كل هذه الشخصيات لابد أن نستفيد منها لابد أن ناخذ منها كل ما طاب من هذه الشخصيات حتى تتكون لدي شخصية قوية كثيرا ما نرى الآباء والمربين يعني يبرعون في تصيد الأخطاء بل إظهار سلبيات المراهقين يعني أبوك يقدر يطلع أخطاء كويس جدا مش يجي يقول لك أنت النهاردة غلطت في كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا يعد لك الأخطاء أخطاء صح؟ جايبها صح؟ وكأنه كان قاعد بمجهر ينقل الأخطاء ديت فكثير منا يحسن تصيد الأخطاء لكن من منا يتصيد الإيجابيات؟ مفيش حد عنده إيجابيات؟ يعني هذا الابن عنده سلبيات، ما عدوش إيجابيات؟ ما أفوش خير خالص؟ ولا في خير؟ في خير. لماذا ننظر إلى السلبيات فقط ولا ننظر إلى الإيجابيات؟ المربي الناجح هو الذي يستطيع أن يصل إلى هذه الإيجابية مهما كانت صغيرة ويدعمها. ويقويها حتى تكبر ويصبح من خلالها هذا الشخص له وضع وله مكان في مجتمعه ووسط أقرانه الشخصية التي تربي هي وحدها التي تستطيع أن تستخرج الإيجابيات أي واحد عنده إيجابيات وعنده سلبيات ولكن نقول ان السلبيات ننظر إليها لنعالجها لا ننظر إليها لنعير الناس بها أي شاب عنده أخطاء همسك الأخطاء بتاع وعيره اقول له انت اللي بتعمل كذا وانت اللي بتكذب وانت وانت وانت, وانت دي صفحه سودا ما فيهاش ولا نقطه بيضه ما فيهاش انت اللي بتصلي ما فيهاش انت اللي بتخاف ربنا ما فيهاش انت اللي بتصوم انت اللي بتقوم انت اللي بتزور المقابر انت اللي بتقرا القران انت اللي حافظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انت اللي بتحضر الدروس انت انت ما فيش حاجه ايجابيه لابد أن نختار الايجابيات ان تلقى اعيننا على الايجابيات ونحاول تطويرها ونحاول دعمها أما السلبيات لن نغض الطرف عنها تماما ولكننا سوف نرى الأخطاء ونعالج تلك الأخطاء يعني هنشوف الخطأ علشان أعالجه مش عشان أفضح به مش عشان أعير به ولكن الخطأ للعلاج أما الإيجابية فلتطويرها ولتنمية هذه الإيجابيات أحيانا بعض أولياء الأمور ينظرون إلى إيجابيات في الحقيقة هي إيجابيات نسبية يعني الإيجابية عند ابنه إنه ينجح وإنه يذاكر بس صلى ما صلاش مش مشكلة لكن إيه الإيجابي الإيجابي إنه يصلي ولا إنه ينجح إنه يصلي طبعا إحنا عايزينه ينجح بس لما نتكلم يدي يدي يبقى إيه يبقى صلح. يبقى أولا انظر إلى ابنك إيه اللي ما يذاكرش بيصلي ولا بيصليش ابنك اللي ما يذاكرش ده بيصلي وبيصليش بيصلي لو بيصلي تبقى دي ايجابيه لكن عنده سلبيه انه ما يبقى نبدأ ندعم هذه الجزئيه كيف تذاكر كيف تنجح لكن ندعم ان انت بتصلي ان انت بتحافظ على الطاعه ما فيش مانع انك تحافظ على المذاكره عشان تنجح وبر والديك والكلام الطيب اللي احنا عارفينه ده فاذا لابد ان ننظر للايجابيات وننظر كذلك للسلبيات ولكن الايجابيات لدعمها ودفعها وتميتها اما السلبيات فللعلاج فقط احيانا الابناء يكون عندهم ايجابيه في امر ما الايجابيه دي بنسبه 90% يعني يجي يقول لك مثلا انا اقدر اقرا كتاب الفلاني فانت تم قاله طيب اجري الموضوع ده بعدين في المره الثانيه يجي يقول لك انا اقرا كتاب الفلاني اقدر اقراه لو انت وافقت في فرق بين المره الاولى والمره الثانيه بيقولوا في فرق ايه الفرق ده إن في المرة الأولانية نسبة إيجابيته ودفعه وحماسه يصل إلى 90% في المرة الثانية نسبة الإيجابية والحماس تصل إلى 50% قلت ولا زادت؟ قلت معنى كده لو انت استنيت عليه كمان هيبقى إيجابي ولا هيبقى سلبي؟ هيبقى سلبي يعني بيقل معنى ذلك أن الإيجابية لو لم تستغل سوف تتحول الى سلبية أي شيء إيجابي ده بيصلي لو ما دفعتش ودعمت وقويت الصلاة وحببته في الصلاة ومدحته على هذا العمل وعلى هذه الصلاة ممكن تجد تراجع مش في بعض الشباب بيبقى بيصلي معاك في المسجد وبعدين فجأة تبص ليه مجاش يصلي غاب له جمعة مثلا وسبت ولا ظهر وعصر ومغرب وعشا مجاش يصلي ايه اللي حصل هو لم يجد دعم للعمل الإيجابي الذي كان يقوم به هتقوله كل واحد عايز دعم في بعض الشخصيات محتاجة دعم في بعض الشخصيات محتاجة انك تسندها ليس كل البشر على درجة واحدة من القوة في فروق فردية هذا قوي وهذا ضعيف في واحد محتاج انك تسنده محتاج كل يوم تسأله صليت؟ يقولك اه طيب الحمد لله صليت الظهر؟ اه ده, ده بقى اللي انت ماشي من القطاره معاه صليت العصر؟ اه طب صليت المغرب؟ اه طب صليت العشاء اه بارك الله فيك وقبال بكرة ان شاء الله يوم صليت صليت, صليت, صليت, صليت. ده ماشي معاه بالحته في واحد تاني تقول له صليت النهارده يقول لك اه طب تمام الحمد لله في واحد تاني تقول له صليت الاسبوع ده يقول لك اه الحمد لله ميه واحد تاني تقول له صليت الشهر ده يقول لك اه واحد يقول صليت السنة دي يقول لك اه كنت بصلي الحمد لله فكل واحد محتاج زقه على قده الضعيف محتاج زقه كل شويه اللي قوي بإيمانه المرتبط بربه عز وجل هذا يحتاج إلى تذكير وقتي بين الحين والحين نحتاج ان نذكره كما ذكرنا لا تتتبع عورات المراهق لا تتبع سيئاته لا تتبع أخطاءه فقط ولكن هذه الاخطاء كما ذكرنا إذا أردت أن تتصايدها فللعلاج تاخذها عشان تعالجها لا لفضيحته كما قال الشاعر لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس السنين يعني لسانك ده ما تذكرش به عورات الناس المراهق ده من البشر مش من البشر بني آدم مش بني آدم لما تذكر عوراته, عوراته يعني السلبيات اللي بيعملها الاخطاء اللي بيعملها طيب انت تنقده هل هو قادر على النقد ام لا الشاب ده قادر على النقد ولا لا يعني انت بتنقده تقول انت لبسك اللي هو تعمل زي مثلا الكيبوي عامل زي الناس بتوع البقر عامل زي مثلا الناس اللي جايين من الشوارع عامل زي عامل زي انت ما تنقده طب هو ما يقدرش ينقضك ما ممكن ينقضك يقولك انت مش مسرح شعرك منكوش أي حاجة مه ممكن ينقضك يطلع فيك سلبية من السلبيات، فإن نقول إن الأبناء عندهم قدرة على النقد، عنده قدرة على النقد، لماذا عنده قدرة على النقد؟ انتبهوا، ليش الشاب عنده قدرة على النقد؟ لأن من مظاهر النمو الانفعالي المثالية، من مظاهر النمو الانفعالي عنده، من مظاهر النمو ما راح له بيمر فيها، من مظاهر المرحلة ديت إن عنده مثالية، إيه مثالية ديت؟ ان هو ينظر للامور بمثاليه يعني عايز كل حاجه تكون على افضل حال يعني انت راجل ملتزم وهو مقصر ممكن يكون ما بيجيش الصلاه وممكن يكون مثلا يقول لهم في البيت نازل اصلي ويروح يلعب مثلا في البلاي ستيشن يقول لهم نازل اصلي ويروح يلعب مثلا ماتش بلياردو لا نازل اصلي ويروح مثلا يروح يلعب ماتش كوره وعدين يجي يشوفك مثلا انت اخ ومتأخر على الصلاه شويه انت متاخر ليه على <تصفيق> هو ناس اللي هو بصالهش خالص أصلا يقول لك الله اللي انت, انت مفطر النهاردة الاثنين وهو نفسه في نفس الوقت ممكن يكون مفطر وهو مفكرش يسوم. لكن شايفك انك أخ ما ينفعش ان انت تبقى مفطر يوم الاثنين والخميس ازاي تبقى انت أخ ويوم الاثنين والخميس تجري على تلاجة المية تشرب ازاي يعني ومنت أخ علي ازاي انت أخ ومش حافظ القرآن هو تخيل عز مثالية ازاي انت أخ واخلاقك كذا مع البيعين بس ده بيع حرامي وعمل وخلنا لازم أزعقله حتى على الاقل على الأقل أزعقله ده نصب عليّ ولكن لما زعلوش لازم المثالية لازم الهدوء لازم ضبط النفس خذ بالك فبينظر للأمور بمثاليه إذا المراهق ممكن ينقضك زي ما أنت بتنقضه هو أيضا ممكن أن ينقض يعني المربي أو ينقض أبوه ولذلك انت انظر إلى المراهق بإيجابية ينظر لك بإيجابية يعني أنت بصله بعين إيجابية يعني بص للكباية من الجزء المليان ما تبصش لجزء الفاضي الناس نوعين تجيب له كباية نصها مثلا عصير تقول له إيه رأيك في الكباية دي يقول لك نصها فاضي واحد ثاني يقول لك نصها مليان مش كده دي نظرة ودي نظرة لنفس الكباية فأنا بقول لك أنظر للمراهق بعين الإيجابية هو لما يلاقيك بتبصله بعين إيجابية وبتمنح سلوكه الإيجابي هيعمل إيه في سلوكك انت لما يجي يوقضك هيعمل إيه؟ هينظر أيضا للإيجابيات في سلوكك هيقولك آه والله ده كويس وبيعمل كذا وكذا وكذا هينظر للإيجابيات مش هينظر للسلبيات لن يتتبع عوراتك أنت أيضا ولذلك نقول أنت كقدوه أنظر للمراهق بماذا؟ بإيجابية هو سينظر إليك كذلك بإيجابية دعم شخصيته بالحب وعبر عنه داعم شخصيته بالحب وعبر عنه شخصيه المراهق محتاجه انها تدعم محتاجه انها تقوى ازاي نقويها بالحب وعبر عنه يعني كمان قل له انك بتحبه طب ازاي نعبر عن حبنا ازاي نعبر عن حبنا لمن نربيهم انت بتربي اخوالك في المسجد ازاي تعبر عن حبك بتربي ابنائك في البيت ازاي تعبر عن حبك حد يقول لي ازاي نعبر عن حبه ها الناس اللي بتعبر ازاي عبر عن حبهم ها تفضل هدايه ها تفضل قولي انت وانت مش وانت قاعد كده قولي حسسه بشعورك كويس جدا تعامله معامله حسنه كويس ايه تاني تفضل حسسه هو ليه قيمة؟ طيب ازاي ساحسسه بحبك حبك ده حسي بزاي ها؟ حبك حسي بزاي حسسه بحبك دعم دعم هذه الشخصيه بحبك انك انت لما تحبه يحس ان هو ليه قيمه فتزداد قوته وتزداد شخصيته لان المراهق يحتاج الى الحب يحتاج الى من يحبه المراهق تقولنا زعلان منك والناس كلها زعلانه منك يبقى متضايق ولا مش متضايق ولذلك الاب او الام لما يقولوا لابنهم امشي انا غضبان منك او غضبان عليك ليوم الدين يبقى الابن دوت يبقى متكرب ولا مسرور متكرب جدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو الأب والأم على أبنائهم نهى أن يدعو الأب والأم على أبنائهم لا تدعو على أبنائكم لماذا؟ حتى لا تصيب ساعه إجابة افر أنت دعيت عليه وكان وقت إجابة والله عزيزي استجاب لهذا الدعاء يبقى شر كتير هذا شر كتير يعني يعود على الأبناء ولذلك لا ندعو على ابنائنا طيب مظاهر الحب؟ إزاي ندعمهم بحبنا؟ إزاي إزاي؟ نقلل إيه؟ يعني نكونوا نقلل شوية في متابعة الأخطاء أو ما نشدش عليه في الأخطاء قوي. إثنين تفضل أول. ما ماشي نؤثرو على أنفسنا. يعني ماله هي مثلاً يحتاج لحاجة أنا أدهاله. تفضل ور. نعم الخطاب بأسلوب الحب والمواد التودد. يعني. مثلا هو أنت بطلبي تقوله يا أخي يا أخي الحبيب ابنك تقوله يا ابني مثلا يبقى فيه ايه يا حبيبي تبقى فيه علاقات كده بينك وبينه يعني فيها الود وفيها المحبة إيه تاني تفضل؟ نعمل له كده نعمل له كده أنا مش عارفه يطلع إزاي في التصوير داية نطلع <تصفيق> له هاي نعم اديلهم مساحه من الاعتماد على النفس اديلهم مساحه من الاعتماد على النفس طب الاخ بيقول له كده هوت يعني عايز يقول ابعت له هدية عايز يقول ابعت له هديه طبعا لما سم قلت تهادو تحبو، تهادو تحبو. فهي من مظاهر الحب انك انت تبعت تبعت الهدايا تهادو تحابوا ايضا من مظاهر الحب مهمة جدا جدا حاجه كتير جدا ما منها احترام أصدقاء المراهق احترام أصدقاء المراهق تخيل كده ان واحد صاحبك جاي نديك هم يطمنك طلع مثلاً أنت عايز إيه أنت جيكته تاني وهم يكبعله ماء <تصفيق> إيه رأيك أنت حركته ودقيقت وزعلت ولا لأه طب ولا لأ أبوك هو اللي طلع له وأم جاي شتمه إيه رأيك تقدر تروح مدرسة تاني وتورل وده وشك ولا تبقى مكسوف وما منه مكسوف جدا، طب إيه رأيك لو أبوك طلع له قاله اتفضل يا حبيبي تعالى، أنت عايز مين قالوا عزف ولا قالوا تعال تفضل تعال صراحة بالماي في الحمام هيطلع له تعال تفضل قعد ويقعد يقول له انت عايزك حاجه ساقعه ولا حاجة سخنه ويقعدوا ونجيب على طول حاجة ويقدمها له ايه رايك انت لما تخرج وتلاقي والدك رحب بزميلك بتبقى انت مسرور ولا لا حاسس بانك أنت لك قيمة ولا لا ده اللي احنا عايزين ندعمه عايزين ندعم شخصيه ابنائنا ان يبقى له قيمه يحس ان هو ليه قيمه انه ليه معنى ولذلك انت لما بترحب بزمايله حتى لو كان في المسجد واخ جايب مثلا اخ جديد معاه ترحب بالأخ الجديد ولا ترحب بالدفء القديم؟ ترحب بالأخ الجديد. لازم ترحب بيه لي لأنه جاي مع فلان. لازم ترحب بيه ويعني تقبله. وكذلك أي أيضا مع أبنائك في البيت لابد أن أنت ترحب أصدقائهم وتحييهم. لا مانع من أن ترسل بعض الهدايا لأصدقاء أصدقاء ابنك أصدقاء ابنك. أي مانع أنك تبعت لهم بعض الهدايا؟ يعني مثلا أنت جبت هدية لابنك. ومتيجي شوية كتيبات كده هو قلت له بص الاولاد زمايلك بياخدوا معاك الدرس دول اديهم دول ومتمديهم شوية كتيبات او اديتهم شويه شرايط او مثلا جبت لهم حلوى شوكولاته اي حاجه قلت له خد اديهم دول وانتوا في الدرس طب الابن هيفرح ولا مش هيفرح هيدعم شخصيته مش هيدعم شخصيته هيدعم شخصيته فمثل هذه الاشياء مهم مهم جدا كذلك ان ندعو لابنائنا ان ندعو لابنائنا لما انت تدعي لابنك ابنك بيحس انك راضي عنه ولا غضبان عليه راضي عنه يبقى ندعو لأبنائنا مش تدع عليهم الواد مثلا ما يرضاش يطف النور يوم واخد له دعوتين اخد بالك وايه دعوتين للأسف في ناس بتنقي دعوات في الصميم تقول له ايه مش عاش صنام النور ضلمتها ربنا تضلم ابرك ايه ده طب ليه دك ده ابنك ده ابنك ده ربنا تضلم له قبره طبعا تفرق كتير لما تنور النور روح يا ابني ربنا ينور لك ابرك طبعا تفرق ولا ما تفرقش فبنقولوا الدعاء مهم جدا ما تدعيش عليه ولكن ادعي له حتى لو أخطأ ادعي له ازاي تدعي له تقول له ايه قول له ربنا يهديك روح يا اخي ربنا يهديك روح يا اخي ربنا يصلح حالك بدل ما تشتمه وكذا وكذا قول له روح ربنا يصلح حالك ربنا يهديك فالدعاء ده مهم جدا لما الابن حتى يجد نفسه اخطا وانت بتقول له الله يديك ربنا يصلح حالك تفتكر هيفكر في الصلاح ولا هيفكر في الضياع هيفكر في الصلاح غير لما تفضل تقول لابنك انت سيء انت نوعيه سيئه انت ما فيش زيك انت ماعرفش جيت ازاي طبعا الواد دوت هيعمل اخطاء متكرره وبعدين هتيجي تقول له انت نفس الكلام انت سيء انت انت تيجي تساله انت بتعمل كده ليه؟ ما انا سيء انا ما فيش زيك أنا مهما عملت مش هتغير. ده قرار امي وابويا. فخلاص أنت اللي بتخليه يا سيء يا حسن بكلامك اللي انت بتقوله. ولذلك مثلا أنت ما تدعمش السلوك الخطأ. لا تدعم السلوك الخطأ. مثلا ما جيش واحد يقول لابنه انت خلاص انت بقيت صايع بقيت بتاع شوارع. لا ما تقولش الكلمة دي، لا تقول له هذا. لان شوية شوية هتبقى في زهنه. أنا خلاص بقيت صايع. أنا خلاص بقيت بتاع شوارع. خلاص ايه المشكلة؟ ما ابوي يعرف اننا صايع وبتاع شوارع خلاص الموضوع انتهى هتبص تلاقيه تمادى في هذا الخطأ فلا تدعم السلوك الخطأ ولكن السلوك الخطأ الغيب امنعه وقفه ودعم السلوك الايجابي بصفة مستمرة احيان كثيرة جدا الاباء او المربين يثنون على ابنائهم ولكن في غيابهم في غيابهم يعني مثلا يقول هو الراجل قاعد في وسط الناس يقول الله ابني فلان فلاني ده راجل طيب شاب طيب والله نحسبه على خيره و... ان هو يكون فيه صلاح وده فيه بر وفيه طاعة و... وصاحب عبادة وصاحب ورد عمل يشكر في ابنه وابنه مش قاعد قدامه طيب إيه رأيك؟ الكلام الحلو دوت بيوصل للابن لو بيوصلش الابن بيوصل للابن بيوصل إزاي؟ أي واحد هيوصل مش كده؟ ولكن في خطأ بقى تاني بيحصل خطير إن لما الابن يكون موجود يقولهم لهم في الامتحانات عمري ما شفت منه حاجة عدله الله مش هو دوت اللي كان راجل صاحب ورد وهو دوت اللي كان راجل قوام الليل وهو دوت اللي كان صوام النهار النهار ده قدام الناس بقى دوت مدوخني مغلبني ما بيسمعش الكلام ما بيضرنيش ما بيحبنيش كل ما قوله حاجة يقولي لا يعني كل الأشياء السلبية تتقال قدام الابن طب الابن هيعمل ايه هيحبك ولا يكرهك هيكرهك هو ما عرفش ان انت قلت كلام حلو عليه الكلام ممكن يوصلش. فلكن نقول أنت أمام الابن أيضاً داعم شخصيته. طالما أمام الناس اثنع عليه بما لا يضيعه. يعني لا تمدحه حتى تذبحه. المدح ذبح. لا تمدحه حتى تذبحه. ولكن كل كلمات هو يطمئن بها. قل والله ذا فولاندا طيب. والله نحسبه على خير. أرجو أن هو يكون يعني شاب بنشأ في طاعة الله. إذا أنت داعم سلوك ابنك الجيد أمام الناس. حتى يعني يشعر بقيمته ورجولته لكن انت برا الناس يعني لما يكون انت بعيد عنه تمدحه وتتكلم عليه كلام كويس ولما يكون قدامك تقول ده مدوخني ده مغلبني ده مطلع عينيه ده ملي كلامي ده كذا ده كذا الابن هيبقى ايه اولا هيشعر بانه هو اتهانت قرامته قدام الناس الناس كلها عارفه انه هو بسمعش الكلام وانه هو ما بيبرش ابوه وممكن يكون مبرش برش ابوه مرة ويكون بقيه البيت كله بيعط ابوه ويجي الشاب المسكين الصالح اللي في البيت ابوه مسكله على القطاره على الغلطه يلا غلطه قول له انت عملت طب اخويا مقطع السمكه وادلها بيعمل كل البدع بيعمل كل الحرام مش ما جيت علي انا في حته الصغاره دي اللي حصلت غصب عني فبنقوله للاباء ما يبصوش لابنائهم بالميكروسكوب يطلعوا الاخطاء لا نطلع الايجابيات وندعم الايجابيات ديت حتى نستطيع ان ننتقل بهم الى مرحله اخرى اعلمه أنك تحبه، أعلمه أنك تحبه. أنت بتحب ابنك أو بتحب من تربيه، إن مانع إنك أنت تقول لمن تربيه إني أحبك في الله. هذا صعب؟ لا هذا ليس بصعب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب أحدكم أخي فليخبر، إذا أحب أحدكم أخي فليخبر. أنت بتحب أخوك في الله عز وجل. قل له اني أحبك في هذا يدعم علاقات المحبة والمودة بينك وبينه طبعا بالنسبة للأب والابن تفترق شوية ان الأب لما بيجي مثلا يحضن ابنه كده هو. هل هي أثر أو ليه أثر تخيل مثلا مثلا ان أبوك بعد العمر الطويل اللي انت فيه ده أنت داخل البيت قال لك يا حبيبي تعالى وأم جاي حضنك أنت طول الله ما جعله خير فيه ماشي بس أخر بالحضن الحضن ده بالنسبة لك لو أنت عاد تفكر فيه حضن دافئ ولا لا حضن مريح ولا لا؟ بيشعرك بالأمان أم لا؟ بيشعرك بالأمان أكيد بيشعرك بالأمان فنقول ان هذا, هذه, هذا الحضن أو هذه الضمة من الأب لابنه تشعره بالدفء تشعره بالحنان تشعره بالحب بينك وبينه يجب الا يكون الحب مكافأة على عمل ما يفعش الحب مكافأة على عمل يعني أنت سجدت النهاردة يا حبيبي ده انت حبيبي عشان ذاكر ها جبت اختك من المدرسه ده انت حبيبي انا احبك اكتر واكتر ها نجحت ما شاء الله ده انت حبيبي الروح بالروح يبقى اصبح الحب مرتبط بيه بالنجاح ينجح يبقى حبيبه طب لو سقط يبقى بغيضه بقى لو جاب كحكه <تصفيق> تبقى ازمه تبقى خلاص تبقى ايه بقت ازمه كده هو لا الحب ما يبقاش ليه مقابل مش عايزين نربي ابنائنا على مبدا الأرض مقابل السلام ما هو كده ها هتعمل اللي هقولك عليه هاديك السلام والامان مش هتعمل ما فيش ارض مقابل السلام احنا بنربي ابنائنا على المبدا ده هتعمل هحبك مش هتعمل هغضب عليك وهزعل منك مش كده هو ده الارض مقابل السلام استغربش المبادئ دي والقوانين دي ظهر منين دي ناس اتربت عليها مبادئ الناس اتربت عليها ده مش جيل يتربى، دول كانوا بيمسكوا الجيل بيرضعوه الارض مقابل السلام عشان لما يكبر يعرف يقولها انظر الكلب يردعوه الارض مقابل السلام كلهم يعمل حاجة كويسة انت جميل انت طيب انت حلو وخد مكافح وخد هدية يعمل ياخد ما فكرناش انه لو اخطأ نديله له ما حدش فكر بش كده حد فكر انه لو ابنه اخطأ يجيب له هدية ماشي بالمعكوس خالص زي اه في مبدأ العصة والجزرة ده موضوع تاني موضوع العصة والجزرة ده ليس العصا والجزرة بتاعت الأرنب بتاع الزمان إن هو لو أخطأ، هيتعاقب، ما اخطاش هيأكل برضو، دي هي التربية من الصحيحة هذه التربية الصحيحة، المقابل ده، ده مش مطلوب هيت ربط شخصيات ضعيفة شخصيات ضعيفة، وإحنا يعني أجيال تربط على انها تكون شخصيات ضعيفة زمان كان يقولك في يقول لك عيش نملة تاكل سكر عيش نملة تاكل سكر، النملة دي عيني مسكينة ضعيفة، تمشي قبل الحيط بس يقولك عيش نمله ملكش وزن ملكش قيمه محدش يحس بيك تاكل سكر هي دي الشخصيات المتسلقه هي دي الشخصيات الضعيفه هي دي الشخصيات الجبانه عايزه دايما تعيش تحت الأرض تعيش تحت الأرض المهم انها عايشه وبس لكن فين الكرامه وفين العزة ما في نمط تاني بيقولك برضو عيش اسد تاكل لحمه ليه ما فكرش يفنيه هو فكر في النمله ياكل سكر طبعا عيش اسد تاكل لحمه ما حاجه كويسه برضو. ولكن التربيه هو اسلوب تربيه بيتربى عشان يبقى ارضي ما يبدأش عالي ما يبقاش قوي ما يبقاش له نظره ما يبقاش له شخصيه ما يبقاش له قوه عشان كده بيعايشوا دمله دايماً. دايما يعيشوا شنامله يداس عليها يتهان وفي الاخر هياكل سكر انت لو ما عشتش نامله ومن ساعه عشان كده تبص تلاقي ابائنا يقولون يا ابني حبيبي امشي جنب الحيط ولو أدرت تخرم الحيط اخرم مش كده امشي جنب الحيط جابها منين ما هي نفس التربيه الارضيه ديت امشي جنب الحيط امشي جنب الحيط لكن احنا ونظرنا إلى الى السلف رضي الله عنهم ازاي كانوا بيعيشوا ده الصحابي كان بيدارى من النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يرجعهوش لسه عمره 15 سنه مش عايز يرجع عايز يدخل في الحرب فكان بيداره في وسط العساكر عشان النبي عشان ما يشوفوش ويعدي تخيل ده بيستخبى من ايه بيستخبى عشان ما يروحش وانت بتستخبى عشان تروح في فرق كبير جدا بين اللي بيتربى عشان يستخبى ويروح وبين اللي بيتربى عشان يستخبى عشان يدخل معركة ويحارف في سبيل لا تبارك وتعالى دعم شخصية ابنك بحسن حديثه حديثك إليه دعم شخصية ابنك بحسن حديثك إليه كلمه كلمه كويس كلمه كويس وانصت إليه كذلك لما كلمه كويس بتحسسه إن هو إيه إن هو لقيمة يعني أبسط حاجة نقولها برضو مثال عملي وواقعي كده أطول حوار بينك وبين والدك كان قد ايه وقته وكان من قد ايه أطول حوار بينك وبين بس عايز حوار ما بعركة أطول حوار كان بينك وبين وردك كان قد ايه زمنه وكان من قد ايه بتفكروا مش كده ما فيش حوارات بتحصل مش كده ما فيش حوارات بتحصل او حوارات ضعيفه حوارات ضعيفه احنا عايزين ندعم الحوارات ديت لماذا لا ننجح في دعم هذه الحوارات حدثه كصديق انت كمربي حدث ابنك كصديق الصديق دوت هل هو بيفضل يلح على صديقه في الأسئلة؟ ولا سؤال خفيف وخلاص؟ ولذلك ازاي نحدثه كصديق؟ لها بعض البنود اول حاجة اضبط محاضراتك اضبط محاضراتك يعني انت بتحدثه كصديق وانت بتحدثه الحديث ده محاضرة ولا مش محاضرة؟ محاضرة؟ اضبط المحاضرات دية بقى اضبط المحاضرات! يعني أطبط المحاضرات يعني خليها في موضوع الحديث خليها في الهدف اللي أنت عايزه بعض الناس لا يضبطون محاضراتهم ولكن عنده شريط لكل مشكلة عنده شريط لكل مشكلة يعني مثلا، الولاك كسر الكوباية يوم جام له شريط.. إيه بقى? ها انت اهتل، انت اهبل انت مش عارف تمسك الكوباية انت خايب انت عامل زي البنات انت عمرك ما هتبقى راجل اتكسر الطبق هشغل الناس الاسطوانه فهو خلاص ولا عارف ان ايه اكسر في اسطوانه ماشي طيب، اتخانق مع أخوه. وده بيحصل كتير اتخانقت مع في البيت وضربته بعضيكم مش عارف ايه يدخل ابوك يحط الشريط شريط ايه المره دي ها مين يقول لي ها ها عيب عيب ده انت كبرت عيب ده انت راجل مش, مش عيب عليك تضرب اخوك يبقى خلاص كل ما اضرب اخويا في شريط بيضحط اسمه ايه؟ عيب عليك تضرب اخوك عيب عليك تضرب اخوك فكل مشكلة اصبح لها افرد الاب جه دخل عليك لك مثلا تعمل اي حاجة وانت مظلوم مسكين ماسكك ضربك وكان متنرفز ودخل ضربك على طول طيب بعد ما ضربك الرجل ندم على هو ضربك الضرب القاسي ده فعايز يصلحك تفتكر ممكن يقولك ايه؟ هيحط شريط ايه طيب؟ ها؟ ها؟ أيهاً هيقولك ايه؟ أه، معاليش خلاصة لا يا راجب برضه ممكن يقولك أنا ناسم ها؟ أيهاً، أيها تاني؟ ها؟ يا أيها ابنة بحبك وخاف على مصلحتك مش كده؟ يضربك ويضحانك وقولك بحبك وخاف على مصلحتك يبقى خلاص يا كل علقة وراها شريط يضحط بحبك وخاف على ايه؟ وخاف على مصلحتك طبعاً انت بتبقى أول ما يحصل قلت بس أبويا دلوقتي هيدخل يدي المحاضرة إيا <تصفيق> محاضر بحبك هيحبك وخايف على مصلحتك عشان كده ضربتك طبعا كل مره ليها ايه ليها راجع من المدرسة مثلا يا ابن الدراسه يا ابني هتفشل يا ابن هتسقط يبقى خلاص اول ما هو يشوفني راجع من المدرسة ولا راجع من الدرس يا ابني خلي بالك يا ابني ذاكر يا ابني مستقبلك مش كده شا دخل مثلا شافك نايم هيحط ايده ايه عمرك هيضيع في النوم يا ابني مش راح تنجح كده اول يا ابني اصحى كل ما ادخل ايك نايم يبقى كل نعاس هتنعسه هيحط شريط وشغل طبعا انت حفظت المحاضرات دي ده بقى وعيش معهم؟ عمر المحاضرات ولا ما حفظناش بقت مملله المحاضرات دي كل مره نفس المحاضره نفس المحاضره حاجه بقت صعبه اتاخر شويه في الجامع يقولك ايه هقول يا ابني هتقبض عليك يا ابني يا ابني هتقبض عليك انا مش قد كده مش البهدله ايه تاني؟ رب ده انا شوية شويه كده ولا انت بقى ربيت ده انا شويه ها يحط لك شريط ه هتعمل فيها شيخ ولا ايه يا ابني امسكوك يا ابني يا ابني احلق الشعراتين اللي لك دول ويفضل مشغل الشريط بيشغل الشريط لما ايه لما انت خلاص بقيت مركب هارد في راسك <تصفيق> <تصفيق> كل السواد الحاط عارف اللي هيتقال فيها على طول فطبعا احنا بنقوله هنا ايه اضبط محاضرتك اضبط محاضرتك هتتكلم اتكلم ولكن مش كل شوية اللي تعيدوا تزيد واللي تعيدوا تزيدوا ولي والمربي كذلك المربي يحفظ بقى الكلام اللي بيقوله مش كل شويه يقول الكلام لازم يطور نفسه ولازم يجدد انت هنا في عصر التقدم والتكنولوجيا لو انت مش عارف تتكلم ادخل بقى على هنا وهنا واسال واعرف الناس بتتكلم ازاي لابد ان يتطور المعلم والمربي مع تطور العصر الذي نعيشه اختصر اجاباتك اختصر اجاباتك برضو من دعم شخصيه ابنك انك انت لما تيجي تحدثه كصديق انك تختصر اجاباتك ساعات مثلا الاب يغلط ويسالك غلطه جي سالك طب انت انك مسكت الميكروفون ومش عايز تخلص تفضل تتكلم تتكلم تتكلم هو مش فاصل بس عشان يقولك فهمت وانت مش مدي فواصل لكنك انت شغال 24 وعشرين ساعه بس مباشر طبعا لا مش كده انت شويه شويه اختصر اجابتك سأل سؤال جاوب على قد السؤال ولو في منفعه في الاجابه زود حته صغيره يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يأتيه الرجل يقول له عظني يا رسول الله قال لا تغضب هي كم كلمه قال لا تغضب قال لا تغضب قال لا تغضب اثنين اثنين حرفوا كل ما حرفوا كل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة الساله عشان ما نملش عشان ما نملش فلو ان مثلا الابن أو الطالب أو المتعلم سأل المربي المربي بقى ما يفتحش في السؤال ويفضل يتكلم كتير جاوب على قد سؤال جاوب على قد السؤال أكيد الكلام اللي بتقوله دوت رح ينفع في اجابه سؤال تاني هينفعك ما تخافش هينفعك فانت جاوب على قد السؤال لماذا؟ عشان الابن يفهم الكلام الكتير انت قلته دوت مش رح يفهمه كله خير الكلام ما قل ودل يبقى اجاباتك على قد السؤال سؤال جواب سطر وسطر قلل اسئلتك قلل أسئلتك برضو من حوارك معاه كصديق انك تقلل أسئلتك لما تيجي تسأله ما محضر ما تعملوش قضية ما تجيش كل شويه تسأله أسئلة كثيرة جدا يعني مثلا انت شفته ماشي مع ولد زي في المدرس تجيش تقول له الولد ده هوت من سنك ده فصلك ده سنه كان ده في مدرستي ده ابن مين ده مش عارف ايه ده ده ده, ده. وتفضل تتحرى عن الولد واكد انك انت خلاص هتعمله ايه يعني هتعمله ملف ثم ايه يقولك قلل اسئلتك دور على سؤال جامع يعني قل له مين ده يقول لك فلان فلان يقولوا كلمني عنه خلاص سيبه يتكلم بقى هو كلمني عنه دي هو هيقول ايه كل هيقول كل حاجة اكتر من اللي انت عايزه يقول لك كلمني عنه دي بتدي له ثقة بتدي الابن ثقة انت واثق فيه لا بتصيروش على حاجات معينة لا. كلمني عنه عرفني بيه هو لك ده ابن فلان وكذا وكذا وكذا هايقول لك كلام كتير جدا فانت قلل سؤالك هتسمع اجابات كتيرة جدا ممكن احيانا تجد بعض الاخطاء طيب الاخطاء ممكن تلاقي اخطاء يعني كل شويه في خطا كل شويه في خطا هل انا احاسب على كل الاخطاء ولا اتغاضى عن بعض الاخطاء هتتغاضى عن بعض الاخطاء لازم تتغاضى عن بعض الاخطاء قال الحسن البصري ما ما استقصى كريم قط ما استقصى كريم قط يعني الكريم لا يستقصي يعني ما, ما يبقاش قاعد بالواحده يشوف دي يقول لك دي غلط ودي غلط ودي غلط ودي غلط, ودي غلط ما ناقيش ما استقصى كريم قط يعني لا يتحرى الأخطاء ولكن يتغافل يتغافل وقال سفيان الثوري ما زال تغافل من شيء من الكرام ما زال تغافل من شيء من الكرام يعني مثلا ممكن أنت تطلع مثلا رحلة مع بعض إخوانك أو بعض من تربيهم وهم بيلعبوا تبص لأدوة اللفظ خارج ده عمل حركة لزميله مش مظبوطه دربوا هبدوا خبطوا هتطلع تدقى بقى كل حاجة هتطلع تقولوا ضربته ليه زائتوا ليه قلت له ليه؟ علي الصدق ليه؟ لا تعمل له محضر، يا مش رحله. لا لازم تتغافل عن بعض الاخطاء اليسيره اللي تعلق عليه الاخطاء الكبيره اللي انت شايف انها ممكن تعمل أزمة أو تعمل مشكله. اختصر اسئلتك، اختصر أسئلتك. ليشعر بالثقه، ما تدوش ايه اسئله كثيره ورا بعضها ولكن اسئلتك تكون يسيره كما ذكرنا. تكلم معه لمجرد السؤال والكلام بصراحه، انت تكلم معاه، لكن لما تتكلم معاه اتكلم معايا عشان هو اللي يتكلم مش عشان انت اللي تتكلم حتى يتكلم معك ويخرج ما عنده ولما تيجي تتكلم مع واحد انتبه بقى لما تيجي تتكلم مع واحد عايز تفتح قلبه هتقول له الكلام اللي انت بتحبه ولا الكلام اللي هو بيحبه ها انيو انا دلوقتي عايز اتكلم واحد وادعوه اناقي العبارات ولاقي المواضيع اللي انا بحبها ولا المواضيع اللي هو بيحبها المواضيع اللي هو بيحبها واكلمه فيها واكلمه فيها ودوت بيضرب لك مثلا زي الصياد الصياد اللي يصطاد سمك ده عارفينه طبعا طيب افرض انت راجل مثلاً بتحب الجبنه تقوم جاي انت راحت الصاد حاطط للسمك حته جبنه وتقوم جاي نازلها في الصنار ايه رايك السمك هتيجي تاكل طيب حطيت لها حته شيبسي السمك هتيجي تاكل هتحط لها دوده هتيجي تاكل هي بتحب الدود حط لها دوده مش ولا ايه يبقى انت لما تحب تصال القلوب شوف القلوب دي بتميل لايه شو القلوب دي بتحب ايه وحط لها الحاجه اللي بتميل لها واللي بتحبها عشان تقدر تصيد هذه القلوب مش حاجه انت بتحبها حاجه انت بتحبها دي تخصك انت لكن هو بيحب ايه عشان تقدر تجيبه وتقدر تاكله وبمثال آخر لما بيحبوا يصطادوا الفار بيحطوا له الحاجه اللي هو بيحبها والحاجه اللي انت بتحبها الحاجه اللي هو بيحبها شو الفار بيحاول يحطوا في يدخل الفار بسلامه ادخلوا يدخل ياكل يتقفل على المصياده وخلاص مش إذا حط للي انت عايز تجيبه تحطوله حاجه لو بيحبها تكلموه في موضوع لو بيحبه مش في موضوعات هو بيحبهاش أو ما يعرفهاش أو ممكن انها تضايقه فبنقول انك انت لابد انك تخاطب الناس وتعامل الناس بقدر ما يحبون شاركه في المتعه شاركه في العبادة شاركه في المتعه والعباده يعني مثلا افر انت طلعت تتفسح مع ابنك تتفسح مع من تربيه تم انت قاعد تحت الشمسيه يرسلهم يلعبوا ولا شويه معاهم حتى تنظملهم اللعب شارك، شارك معهم في اللعب شوية، شارك معهم في هذا الترفيه، ولكن بقدر يحفظ مرواتك ووجاهتك، كذلك أشاركهم في العبادة، إسكننا إحنا مثلا بنصوم، يبقى هنصوم معهم، إسكننا إحنا معاملين منظمين قيام، يبقى لازم يكون موجود في الصف، منفعش أولهم، تعالوا صلوا القيام، وأنا برا مثلا بناكل ولا بتغدى ولا بتعشى ولا بعمل أي حاجة، لا، انا طالما دعونا الناس لصلاه يبقى نصلي معهم دعونا الناس مثلا لقراءه قران يبقى نكون موجودين معهم دعونا الناس للصيام يبقى نكون موجودين معهم يبقى شارك في العباده لابد ايضا ان نؤسس عند ابنائنا ان كل حق يقابله واجب كل حق يقابله ايه واجب انت لك حق لكن قدامه واجب لك حق انك انت تلبس اللي عايز تلبسه وتصرح اللي انت عايز تصرحه لكن ايه الواجب انك تلتزم بشرع الله عز وجل يبقى تلبس اللي انت عايزه بس في إطار ما اباحه الشرع تحلق زي ما انت عايز بس في إطار ما أحله الشرع مش تحلق زي ما الغرب عايز زي ما ما اوروبا تريد لكن افعل كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دعم لابنائنا اعظم دعم لهم الثقة بهم اعظم دعم لهم الثقه بهم ان انت تثق فيهم ان انت يعني تجعلهم على قدر المسؤوليه وهذا له أمثلة كثيرة جدا من حياة سلفينا الصالح رضي الله عنهم لعلنا إن شاء الله نتعرض لها بعد ذلك نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم حمدك أشهر أن إله إلا أنت أستفقى.